الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الموقع ة ا ل ل ح ا ت القادمة وهذه ي ب ه ا حلقات النفس من أنفلونزة ظهرت في ا ل آ و ن ة ا ل أ خ ي ر ة أ ن ف ل و ن ز ا ت في الطيور في الخنازير هذا غير ا ل أ ن ف ل و ن ز ة ا ل م و س م ي ة التي تصيب الناس للبرد الشديد الملاحظ طبعا أ ن هناك أ م ر ا ض تصيب الحيوانات و أ م ر ا ض تنتقل من الحيوانات إ ل ى ا ل إ ن س ا ن و أ م ر ا ض تنتقل حتى من ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الحيوان سمع الناس بجنون ا ل ب ق ر وسمعوا ب أ ن ف ل و ن ز ا ل ط ي و ر وسمعوا مؤخرا ب أ ن ف ل و ن ز ا الخنازير المرض الذي أ ح د ث ض ج ة إ ع ل ا م ي ة أ ك ث ر منه يعني لم يكن بهذه ا ل ض ج ة ا ل إ ع ل ا م ي ة التي ظهرت حتى كادت أ ن تمنع بعض الناس الحج لكن النفوس أ ي ض ا تصاب بالعلل إ ذ ا أ ص ي ب ت ا ل أ ب د ا ن و ا ل أ ج س ا م و ا ل أ ع ض ا ء ب ا ل أ و ج ا ع و ا ل أ س ق ا م و ا ل أ م ر ا ض ف إ ن هذا يقض المضاجع ويمنع النوم ا ل أ ل م لا يحتمل هذه حقيقة وعندها يهرع الناس إ ل ى مراكز العلاج والمشافي و ا ل أ ط ب ا ء ط ل ب ا للعلاج والتماسا للدواء و أ م ل ا في الاستشفاء ت ب د أ ب د و ر ة من ا ل م ق ا ب ل ة والفحص والمختبر و ا ل ع و د ة إ ل ى الطبيب و ا ل ر ش د ة و ا ل ص ي د ل ي ة وربما أ ح ي ا ن ا يضطر ا ل إ ن س ا ن للسفر خارج البلاد كل هذا التماسا للاستشفاء الحفاظ على الصحه من مقاصد الدين ومن أ ح ي ا ه ا ف ك أ ن م ا أ ح ي ا الناس جميعا ولا تلقوا ب أ ي د ي ك م من التهلكه ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما لا ضرر ولا ضرار فكل ما يؤثر في فإنه مأكول سلوك الإنسان لكن ما من مشروب أو مأكول أو سلوك فإنه حرام شرعا لكن كيف إذا أصيبت الأمراض يؤثر كيف صحة أصيبت أو أو والنفوس والضمائر بالعلل التي تمس القيم وتمس السلوك الرشيد العلل التي تصيب ا ل أ ر و ا ح والتي تصيب العقول س أ ت ح د ث في س ل س ل ة عن هذه العلل و س أ ب د أ ه ا ب ا ل أ و ل ى أ و ل ى حلقات أ ن ف ا ل و ن ز ا النفوس الحرص والطمع نعم التعلق بالدنيا أ ل م يقل ربنا جل وعلا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل ر ا ه التكاثر ك م ا التكاثر في الدنيا ا ل م ف ا خ ر ة حب الظهور حب التعالي ا ل ر غ ب ة في ا ل ت ك ث ي ر ا ل ت ك ث ي ر يعني ا ز و ل يكون عنده أ ك ث ر من شيء هذه ب ا ل ن ا س ب ه ف ط ر ة في ا ل إ ن س ا ن قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لو كان لابن آ د م واديان من ذهب لتمنى أ ن يكون له ثالث ولا ي م ل أ عين ابن آ د م الا التراب ويتوب الله على من تاب يا السلام. صحيح السلام قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يزال قلب الرجل شابا في شيئين و إ ن هرم جسده راح تلقى عمره تلقى يعني مش ا ب عمره اتظل ت في ي ي ح و وفي ش مائه وخمسين س ن ة لو عيش ة يقول والدوني ي ي الدكتور لك دار ع ما فز و ي م و ت طول ا ل أ م ل والجلوس ما بيابه ا تب بل ممكن الزور يكبر وسنه تكبر ويقترب من ا ل آ خ ر ة ويزداد نهما وشرها وحرصا وطمعا وتعلقا بالدنيا ك لانفلونزا خ ط ي ر ة خ ط ي ر ة جدا الهاكم التكاثر ولن ينتهي هذا إ ل ا إ ذ ا زرتم المقابر ت ع ل ق بالدنيا لا ينتهي وسبحان الله حديث رسول الله ص ل ا ل ه ع ي و ت أ م ل عجيب لو كان ابن آ د م واديان من الذهب ا ل آ ن الناس قاعدين ي ل ق و الذهب في الوادي في ا ل أ و د ي ه ياخا ل ناس خلوا اهالوا وسافروا كلهم م ش و قالوا الذهب ظهر في ا ل ش م ا ل ي ة في نهر النيل ي ل ا سافروا كويس طبعا ناس, ال... ناس الحفلات ناس البكاسي ا ي ينقلوا ناس ي ودون هناك يقوليك ل الغنا الغنا اداير الغنا يكون معنا اداير ل الغنا يكون معنا تركب أ و ل م اتصل يقول لك أ ه ل ك قبل ما تهلك حصله اهلك أ ه ل ك أ ه ل ك والناس يحفروا ي خ ن ا ت ب ك س و ا الذهب ه عجيب خلاص الذهب في ا ل أ و د ي ه الان لو كان ا ب ن آ د م واديان من ذهب مليانات ذهب طب نتمنى ان يكون له ثالث الواحد يقول لك والله يا شيخنا أ ن ا امنيتي في الدنيا بس ا ل غ ر ي بيت ملك م ا د ا ج د أ ي حاجة ل أ ن ه ا ل إ ي ج ا ر ده م س ؤ و ل ي ة وتبعات و م ز ع ج ي اخي أ يقوم يلقى بيت ملك بيحصل شنو؟ يقولك أنا والله بعد يقول لك والله شنو أنا م ا د ا أ يفعل حاجة دائر بس دا لي ركشة ي ي وتعيش ش ن و أ ا الحلة تاني ما دائر حاجة هات الركشة يا أخي الأولاد دخلوا المدارس أمجاد الركشة دي أمجاد د دي ي بيت أي يقول أخي لقيت ليه لقيت بس بس حق لقى ملك هل لك لك هل ركشة الله كان موضوع عمشا كويس الريكس ب ج ت أ م ج ا د يقول لك والله ا ل جامع ا ت دونت ت ل ج د ر أ م ج ا د مسؤولين ا حيولي ا جدي ح ا ف ل ة بس إن شامه هايس ي ل ق ى ا ل هايس يمروغ في الجدران ا ت بعد يويت ا ل م س ؤ و ل ي ت كبرت او ل أ لا د ك ب ر و ابن آ د م ده ما بجدر ت ه ا ك م ا ل تكاثر حتى زرتم المقابر التكاثر في شنو اعلموا أ ن م ا ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وتكاثر بينكم في ا ل أ م و ا ل و ا ل أ و ل ا د كما تلغيث أ ع ج ب الكفار نباته ثم يهيج ف ت ر ه م ص ر ة ثم يكون ع ط ا م ة وفي ا ل ا خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله ورضوان وما الغرور الرسول وسلم متاع السلام آم آدم الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا صلى الله يا أخي طيب عليه يقول, يقول ابن يقول ه ل ل ك يا ا ب ن آ د م من م ا ل ك إ ل ا ما أ ك ل ت ف أ ف ن ي د ا او لبست ف أ ب ل ي د ا او ت ص د ق ت ف أ م ض ي ت ا ج م ي ع ن يا ي سلام طيب لي ه أ ن ا ق د ت إ ن و ارسو ا ل ط م ع مرض ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مرض قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ه سيصيب أ م ت ي داء ا ل أ م م قال وما داء ا ل أ م م قال ا ل أ ش ر ت ك ب ر يعني قالوا كذاب ا ل أ ش ر والبطر البطر التلاعب النعم والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج الحديث رواه الطبراني وكذلك ابن أ ب ي الدنيا في ذم الدنيا جاء في المسند قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له وهذا قول وقول عليه السلام في الدنيا في كما في المسند وقول النبي صلى عيسى في في تعسى ع ب د ا ل خ م ي ل ة ت ع ج و ان ت ك س لكل أ ن و ا ع م ن ا ل والدرهم ل أ ج م معروف ش ة و ا د ي ن ا ر م ع ر و ف و م م ك ن ن ق و ل تعسى عبدالدولار ي ن ابن ع ب د د ا ل ل و ا ر و ت ع ي د ي ن ابن ر في س ي ي ل ل ا د ا ر ي م ك ن أن ي ر ت ك ب ح ر ا م ا في س ب ي ل الحصول ع ل ل ى ا م ا ل ي م ك ن أ ن يقطع ر ح م ا ا ل د ن ي ا تستاهل يا اخي ح س معظم مشاكل ا ل أ ر ح ا م والناسبه في ا ل ح ب ا ل في الطين والفدان والواطا وحدك وخش في حد وجدول ا ل ا ل بناتنا د ه شو د ه جي الدنيا كويس تئس و انتكس تئس يعني منتكس و إ ذ ا شيك ف ل ن ت ك ش يعني لو أ ص ا ب ت ه ش و ك من ك ت ر ه ما هو جاري ورا الدنيا ما عنده طريقه サし。